المترجم <تصفيق> للقناة وَلَا أَبْنَاءِ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ ولا إلا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُوا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا اَإِلَهُ أَمَّنْ نَدْعُو وَقُلْ لَأَدْعُوَ جِكَ وَأَنَّهُ فِي كَوْمِ سَائِلِ الْمُؤْمِنِينَ يُدِينُونَا عَلَيْهِ ذكَ د الن ن في فَ ي بهي وَكانَ الله غفور ان ان امن تذيم في قوما الذين في قلوبهم مرض فما في Dan qu kan vis ja wi kan ki سنة الله في الذين غلوا من قبل ولن تجب